الاباب عسكري ما جوه ما حسين ما جوه وحد ولعت يا زهراء منهم بحر السموم منهم ابليس يوف مات واحده وندموا كل ترزي على الرسايل هم عن مصابي عز كري ما وصلت القبر تشعلوم أظلمت لك وعن كنها بالحزن والفياضة أظلمت لك لو تحين ماجورة يا محسين ماجور ما تواريها لسنين ما تداويها المدامع ما يبردها الولين عن عذابه لو دراته للحشر دمعه تجريم انفقد منه ودمانه صارت تهل من العين غسله بالدمعات والهنين بوصلة بتقولوا باسم احمد فنان ماجورة يا حسين ماجورة يا ام حسين ماجورة ماجورة يا حسين ماجورة ان من الامام العسكري ماجورة